له كل مجد و ك ر ا م ة من الان وكل اوان والى ظهر ا ل ظ ه و ر كلها امين وصدق ولابد ان تصدق زمان زمان في الستينات اتنيح اب كاهن قديس اسمه ابونا متى ب س ي ل ي ابونا دا كان بيخدم في ضواحي الاقصر انا زرت ب ي ت ه وشوفت ا ب ن ه ابونا عازر الله ي ن ه س وكتبت عن ابنو برضو كتاب كتبت كتاب عن ا ب ن ه بعنوان كاهن بار ابونا متى بسيلي كان راجل بركه جدا جدا وكان ش ك ل ه ك د ه شكل المتوحدين بتوع زمان كان راجل ك د ه بين علي ه ك د ه جبلي راجل ك د ه فيه ه ي ب ة و ر ه ب ة عجيبة حصلت في حياه ابونا متي حاجات ع ج ي ب ة جدا اقولكم ل كده ك م ح ا ج ة عشان تعرفوا ب ر ض و ربنا لا يترك نفسه بلا, بلا شارب يعني ا و ن عنده ا اوضف مدخل بيته كان عاملها للضيوف مدخل عاملها بيته الناس فلوس بركة الاوضه دي كان بيستقبل فيها الضيوف يعني اي حد يجي ي ملوش مكان يقول له خش يا ا ب ن جوا ايه نام وادار ل امان ففي ولاد ولاد من البلد ولاد غرب والدنيا كده دخل ابونا بيرفع ا ل و ر ق ة اللي تحتها الفلوس ملقاش الفلوس يا ولاد مين خد فلوس من الدولاب يا ابن ما حدش شاف حد خد فلوس من الدولاب إن حد يرد ما حدش رد قالهم يعني مش هتقولوا مين اللي خد طيب كلها عشر دقايق وانا هاعرف مين اللي خد فاتلموا ح و ل ي الولاد ايه يا بني هتعرف ازاي قالهم اللي خد فلوس من ا ل د ل ا ب ومد ايده عقربه دلوقتي هتلها الصباعه مفيش سبع تمن دقايق ولقوا واحد من الولاد واقف سند عالحيطه ل ى ط ر الحيطه فيها خرم فعقرب من جوه راحت ايه لاحت ل س أ ق ه اه يا دراعي قالو بس تعال الفلوس فين قالو الفلوس انا مخبيها في ا ل ح ت ة ا ل ف ل ا ن ي ة وصدق ولابد ان, ولا ان تصدق ربنا عجيب في ادسيه ل م ر ة ابونا ما ا ت د ه ماشي في الشارع في الاقصر وهو ماشي حدث امر غريب ش و ي ة انو ه ماشي زنق عليه ولد بتاع حنطور يعني يقولوا عليه في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة الحوزي او يقولوا عليه كده عرباقي الحنطور يعني بتاع على الحنطور زنق ابونا الحصان حك في ابونا فابونا طبعا مش حمل الحصان اولا ابونا فهو في ده الولد اولا ماشي رحمي مش خلى حمل طبعا حك والحصان عجوز حصان راجل يعني فابونا أ ب و ن وقع في فلما الارض أ وقع في الارض, وقع في الأرض الناس اللي ماشيين في الشارع اسم الله عليك يا ابونا اسم الله عليك يا ابونا الرواد ا ل ع ر ب ج بتاع الحنطور ا كحكح كده وقال له تعيش وتاخد غيرها وقف أ ب و ن ا قال له ليه يا ابني تعمل فيا كده قال له أ ن ا معملتش ا اللي عمل فيك كده ايه قال له شوف يا ابني ان كنت قصدني ربنا ينتقم منك لكن ان ما كنتش قصدني ربنا يسامحك قال له اوه اوه هتستشيخ فيها بقى ت ك ل على الله فابونا ن ف ض هدومه ورفع ا د ي ه كده وقال له انت شايف وانت عارف ا خ ذ بعض ه ابونا خطوتين ثلاث الودا العربجي بيحود في الصعيد سلوك الكهرباء على عندان يروح واقع سلك كهرباء ينشف الحصان في الحال الناس ت ل م و ا على ابونا معلش يابونا قال لهم شوف الحصان مات واللي كان كان اللي جابوا ايه لنفسه وصدق ولابد ان ايه ا ن تصدق راح يزور و ا ح د ة ابنها كان في الحرب لا تعيط م الست عمال ي ط ع تعيط يا ست اهدي يا ست ك ف ا ي ة قالت له يا ابونا دناليه لم اجاني منه جواب قال لها ت م ن ن اشهر طيب ايه ر أ ي ك بقى ا ع م ل ي ل ي ك و ب ا ي ة شاي والجواب ه ي ج ي د ل و ق ت تعالي متعمليلي الشاي يكون الجواب ايه جه عملت الشاي وحطته ابونا لسه ممسك ش ي بتاع ا ل ب س ط ة خبط الباب ايه ا ل ح ك ا ي ة ب س ط ة وراح مسلمهم الايه الجواب ابونا متى قال الجواب جاي دلوقتي و ب الجواب ايه جاي دلوقتي وصدق ولا بد ان ايه ولا بد ان تصدق ا و ع د ف ك ر و ا ان ابونا متى عشان كان ا ل د ي س كان كل الناس ب ت ح ب ه في ناس فيهم شياطين والناس اللي فيهم شياطين ما يحبوش رجال الله و إ ل ا بتاع ا ل ع ر ب ج د ا ل حنطرده عمل فيه كده ليه ف أ ب و ن ا م ت ى كان رجل ا قديس وكان في ناس بيكرهوه فواحد الشر م ا ل قلبه فخلى أ ب و ن ا بيصلي أ د ا س ودخل خلى أ ب و ن ا وبيبخر في ا ل أ د ا س يعني ورفع اللفافه وحط لابونا ب ع د ع ن ك م سم جوه الكاس شوف بقى ا ل إ ج ر ا م يوصل ل أ ي د ر ج ة شوف جوا ا ل ك ن ي س شهر ده هوايه ا ل ك ن ي س دي فيها حاجات ع ج ي ب ة فابونا جي ساعه المناوله رفع الكاس بص في الكاس كده فايه ف ه م قالهم ل يا ياولاد أ هاتوا ابونا عازر ليه يا ابونا قالهم ل يعمل تعمير كاس وينولكم ي من الكاس اللي هيعمله متى وين يا ابونا قال لهم لا الكاس ده انا هتناوله لوحدي يابونا يا قال لهم هوديه فين دم المسيح ولا مش دم المسيح خلاص انا هتناوله وهات ابوناعازر يعمل تعمير كاس ويناولكم وانا هتناول الكاس ده وتناول الكاس وبعدين الناس ل م ا حواليه كده انتظروا ا ن ه و س و يصفر ولا يعرق ولا يموت ولا يجرالوا ح ا ج ة قال لهم له شوف يا أ ولاد دم المسيح يدي ح ي ا ة أ ب د ي ة ما يموتش وصدق ولا بد أ ن أن تصدق كفايه كده ولا نقول كمان أ ب و ن ا متده بعد ما ت ن ح عنده ابن أبونا عازر ده ابنه أبونا متى يعني اترسم أسيس. فابونا ا م ت ى ظهر في الليل لاسيس كان في اسنه وكان ابونا متي الكبير دا ي س تنيح بس أبونا متى ابون بس بتاع إسنة ده كان يعرف ابونا م ت ى ك ب ي ر د ه قال له مش تضرب تلفون تهني ابونا عازر ابنه ب ق ى قسيس فصحي ابونا م ت ى اللي بيسمع الخبر ده بيقول ل مراته ده ابونا متى بتاع ل ا ق ص ر ظهر ل ل ل ا د ي وقال ان ابن ابنه بقى قسيس نضرب تلفون كده ضرب تلفون لقى فعلا ابن ابونا عازر اترسم قسيس وبقى ا س م ه ابونا انطونيوس وهناهم ابونا متى اللي جالوا في الحلم ده هو ابونا متى اللي عندنا احنا ابونا متى ر ف ا ئ ي ل دلوقتي اللي جه من الصعيد وبيصلي معانا هنا شفرهم قوم اضرب تلفون قول لابنه عازر مبروك ابنه بقى قسيس وفعلا لا ابنه بقى ا ي س ي س رجل طيب عنده ابن ابنه دافع حدود يمكن خ م س ت ا ش ر سته ا الكلام ش ر سنة د كان في الستينات الرجل صحي يوم عشر وصحى ا سنه الواد يعني مكر قال له انا عايز انام يا بابا يابني يا ا اروح له امه روح نر... القداس أم قال له مش ا ي قال له بقولك امه روح القداس قال له مش قاله انت حر لما رحتش القداس هتعي الراجل رجع ل ق ي ابنه حرارته س خ ن ة والواد تعبان الواد خد له اربع خمس ة ايام ابوه قال له شوف يا بني تعال ر و ح نوديك للبابا ك ر و ل س يصليلك الواد راح بقى مسندينه للبابا كرولس اول ما قرب على ا ل بابا كرولس قال له ياخوي يا عجبك ا ل ن و م لما سبت القداس و وتصحى وتروح الوداس وتروح د الوداس ا كان الطيب احسن تاني يا س مش مرة ابني ا حاضر يا سيدنا اخطيت قال له خلاص يا سيدنا ارضى、عليه. ابو ابو、بكر. قال له يا ابني اسمع كلام ابوك يا ل له له عليه له روح بكر ابني اسمع و كلامك روح قال له خلاص يا سيدنا من يومها بقى الواد بقوله حاضر يا بابا قبل ما يقول له يا فلان يلاقى يفطر من على السرير و و ق ف لانه اخد درس وصدق ولابد ان ان تصدق ا ل ه العجيب الاله العجيب كان بيشتغل ب ا ل بابا كيرولس كده ا ن ذ ر ا ت و ك ش ف ا ت وميكروفونات تبكت القلوب وتفرح النفوس ولد كان في ت ا ن ي ة س ن و ي و ي ق ر ه م ا د ة اسمها ا ل ه ن د س ة ا ل ت ح ل ي ل ي ة الواد ي ق ر ه ا ل م ا د ة دي كره ي ع ل د ر ج ة انه من اول السنه لاخر ا ل س ن ة مافتحش الكتاب نهائي ليله الامتحان الواد مسك الكتاب ي ف ر و كده من الاول للاخر اني لاقي حتى درس واحد فاهمه مفيش قال يعني احسن ح ا ج ة نام وارتاح ي أ ت ي ك النجاح نام لما نعس الكتاب كان فيده ا ل ك ت ا ب جنبه الوقت قام في, في الفجر كده ع ل ى صوت البابا كيرلس وبيحلم بالبابا كيرلس وبالعصاي ا ل ب ا ك و و س ب ا ل بيقول له قوم يا واد ذاكر صفحه سبعه وستين يسحى الواد وينام يلاقي البابا كوللوس بالعصايه عماله قوم يا واد ذاكر صفحه سبعه وستين يا واد يروح صاحي يمسك كدا ل ف ح ه سبعه وستين لقى مساله قالي انا ه س م ع كلام البابا كوللوس يا عم انت هاتفهمها نام بيقول نمت لتالت مره جاله وب... يا واد قوم ذاكر صفحه س ب س ت ي ن قال لها بقى يعني بس هيذاكر مساله زي بعضه احسن من ايه من بلاش مسك صفحه سبعه وستين دي قعد يكتب فيها كتبها حوالي سبع و ث م ن مرات لغايه محفظها زي النصوص حفظها صم راح ز م ي ل ه بيقولوا هاه ذ ك ر ت ا ل ه ن د س ة ا ل ت ح ل ي ل ي ة يا فلان ق ا ل ه هو انا عارف ه ي م ت ح م فيه قاله هشوف م س أ ل ت ي ن ر ي ا ض ة و م س أ ل ت ي ن قبر وهتيجي م س أ ل ة ه ن يعني انت د ودي س ة و ي بقى هندسه ت وبختك خ ل م ك كرولوس الورقة لأ المسألة اللي البابا قال لأ بتاعت صفحة كام؟ سبعة وستين كام راح حطها محفظها صفحة زي طلع زمايله بيقولوا شفت صعب دي اصعب م س أ ل ة قال لهم فين دي ق ا ل ل ا هي في الكتاب قعدوا يدوروا عليها قالوا اقولكم فين هي ص ف ح ة سبعه وستين ي ا ده انت عارف مكانها قالوا اصلا عمرها ما تتنسي ده صحاني من النوم عشان ص ف ح ة سبعه وستين وصدق ولابد ان ان تصدقها يعني ربنا عجيب ربنا عجيب واللي يطلب ربنا ج م ا ع ة من قلبه ربنا ما يتخلاش عنه ابدا الهنا اله محب عجيب هو الله في ق د س ي ه اله المجد ارعد واحد من ش ب ر ة اتجوز واخد ش ق ة بيقولوا يعني مش عارفه حته اسمها الكوم الاصفر ولا ايه حته كده في الضواحي يعني الاخ ده بيقول في الجواب بتاعه بيقول ان انا ترميت في ح ت ة كنت انا ومراتي ننزل من القطر نمشي حوالي من تلت النص س ا ع ة مشي على ر ج ل ي ن عشان نوصل لايه ال ل ا ل ش ق ة دي وبعدين هنعيش على كده فقال يعني يا بابا كورلس ر انا طمعان فيك انك تجيبلي ايه تجيب لي ش ق ة يعني في يوم ن الايام رح يزور والدته في الشبرا واقف ع ل ى ا ل م ح ط ة الاتوبيس عشان يرجع لا واحد ماسك س ب ح ة واقف جنبيه قاله يا فندي قاله نعم يا عم قاله اتعرفش حد عاوز ش ق ة هنا في ش ب ر ة قاله لا م ا ل حكي أ ع ر ف أ ع ر ف ا ل ش ق ة دي بكام قاله هو بس معرفش ا لما اخذه ن ه س أ ل ك انت مسيحي يعني قاله اه مسيحي قاله اصل صاحب ا ل ش ق ة ر ج ل مسيحي ومسافر بره وعاوز حد يكون مسيحي ويتفهم معاه وما قال ليش بكام قالت ممكن اروح اشوفها بيقول رحت لقيت ا ل ش ق ة او ا ل ب ل ك و ن ة تلت قوض واسعين و ص ا ل ة و ا س ع ة الرجل بيقول له يابني يا ا انا مسافر بعد يومين برا وانا عايز ادق ش ع ج ب ك يا ابني ا ل ش ق ة قال له ايوه قال له م ع ك كام قال له معايا كام لا انت كام. قال و ل لي حضرتك ع و ز كام له يا بني انا طالع من ضميري اللي موجود عندك ومتدينش ا قال له يا عم ده ا معايا ت ل ا ث ه ل ا ف قال له بارك روحت عزالك الللادي وتعالى ايه روح قال مراته هنعزل الللادي الروح شبرا هنم في、الشارع. قال له نحن نبرح كنا بنكلم مين قالت له البابا كيرلس قال لها وانا و ا ف على م ح ط ة ا ل ا ت و ب ي س البابا كروت ا س فيني حياتي قال لها ب ش ب ر ة بكام بتلات ت ل ا ف معقوله ده كلام ياخش دماغ قال لها صدق ولا بد ان ايه ان تصدق واحد من ابو قرقاص ابو قرقاصي تبع المنير يعني جالوا زي اكتئاب فاهله عرضوا على دكتور قال لهم يعني بس م ب د ئ ي ا وخدوه كده فسحوه بعيد عن البيت يعني يشم الهوا في اي ح ت ة كده عشان يظهر جو البيت كئيب ش و ي ة فجوه مصر عند اخوه شغل هنا في ا ل ق ا ه ر ة فاخوه ق ا ل له تعال ى روح ناخد ب ر ك ة البابا كيرلس كان البابا كيرلس عايش اول ما دخلوا الباب البابا كيرلس قالوا له تعال تعبوا الراس شايل ا هم الدنيا ليه يابني يا اضحك يابني يا خلي الدنيا تتحطلك ا ل ر ج ل د ه اول م ر ة يشوف البابا كيرلس فلما قرب البابا ك ر و ل س وبابا كيرلس حط الصليب على راسه قالوا يا ابني الشياطين بتوشي فودائك يا ك ابني التبخير يا ابني عيالك مش كويسين قالوا كويسين يا سيدنا مراتك كويسه قالوا كويسه يا سيدنا تجارتك كويسه قالوا كويسه يا س ي د قالوا مالي يا ابني شايل هم الدنيا ليه اضحك يا ابني خلي الدنيا ايه تضحكلك وطلع الراجل كل م د ي ن حيث حاجة... بيقول لا البابا ك ر و ل س قالي ل ايه اضحك خلي الدنيا ايه تضحكلك وراحت ا ل غ م ا م ة وروح بيضحك عشان الدنيا ايه تضحكله و ه ي ك ل م ة قالها البابا ك ر و ل س ولكن صدق ولابد ان ايه ان تصدق راجل تعبان ومسندينه ووشه مسفر ومش قادر يمشي بينقل خطوه خطوه أ و ل ما دخل الصالون بتاع البابا كيرلس بابا كيرلس قاله على مهلك يابني يا على, يا على مهلك يا حبيب ابوك ل .ثار. ه طب البابا كرولس اول م ر ة يشوفه ايش عرف البابا كرولس يعني كشف عليه البابا كرولس وعرف عنده ايه قال له يا ابني ده عنده ناصور يا ابني هتله ا يا ابني قطنه زيت من جوه خد يا ابني قطنه الزيت دي ولما تروح ادهن نفسك وادهن الناصور بتاعك وان شاء الله ب ك ر ة هتيجي ماشي على رجليك كويس المهم الرجل تاني يوم ماجاش تالت يوم وصل ا ل م ر ق ص ي ة في كلو بيه ومش ط ل ع وخد السلم خ ط و ة خ ط و ة بياخد كل درجتين في ايه هيا سيدنا ام سيدنا اوم ش ا ف ق ا ل له تعال مش على مهلك يابني يا و ن ت ط ل ع السلم ويعني ام تشطح تنطح يعني ربنا عمل معاك م ع ج ز ة خلاص على مهلك يابني يا قال له جاي واشارك يا سيدنا ان ايدك فيها ا ل ب ر ك ة وصدق ولا بد أ ل ا ن تصدق